اللهم صل وسلِّم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير ما قضيت فيه الأعمار طلب العلم الشرعي الذي تصح به العبادة ويستقيم به المسلم على دينه الذي خلقه الله من أجله. ومن المعلوم المقرر أنه لا عبادة صحيحة إلا بعلم صحيح. فإن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين هما الإخلاص لله عز وجل في العمل. والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه وما زالت الدروس مستمره في تحقيق العلم الشرعي الذي ينتفع به المسلم وتصح به عقيدته وعبادته ودرسنا اليوم هو في جانب مهم من جوانب الاستقامة على هذا الدين وهو تدارس لحديث عظيم شرحه إمام جليل في رسالة عظيمة نافعة وهو شرح حديث كعب بن مالك يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان هذا الحديث شرحه الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة عظيمة فصل في معنى هذا الحديث واستوفى مسائله بحثا وتقريرا وقبل أن نبدأ في دراسة هذه الرسالة اعرف بتعريف موجز بالشارح والمصنف هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي مذهبا هو على عقيدة السلف تقريرا وامتثالا وترصيلا ولد الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله في سنة سبع وثلاثين في سنة ست وثلاثين وسبعمائة للهجرة وكانت وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمائة للهجرة كانت حياه هذا الامام حافله بالعلم والعمل حتى اشتهر في كتب التراجم وصفه بالعالم العامل الزاهد خلف الكثير من الكتب النافعة من اشهرها جامع العلوم والحكم وهو شرح لاحاديث عظيمة في أصول الدين وقواعده وهي الأحاديث التي جمعها الإمام النووي والمعروفة بالأربعين النووية وزاد عليها ما يكمل الخمسين فشرحها في هذا الكتاب العظيم المشهور بين أهل العلم وهو من أشمل الكتب وأوسعها لشرح الأربعين النووية ومن كتبه ايضا ذيل الطبقات ذيل طبقات الحنابلة وهو في التراجم وكذلك من كتبه شرح جامعه الترمذي ولكنه مفقود لم يعثر على نسخه له وكذلك من كتبه فتح الباري لشرح صحيح الامام البخاري لكنه لم يتم، وهذا الاسم هو الذي أخذه ابن حجر في شرح الإمام البخاري اتباعا للإمام الحافظ ابن رجب ووفق الله ابن حجر لإكمال هذا الكتاب وهذا الاسم أصله لابن رجب شرح هذا الكتاب ولكنه لم يكمله والجزء الذي انتهى إليك في شرحه هو مطبوع متداول في أيدي الناس وهو يدل على مكانته في العلم وكذلك من كتبه القواعد الفقية وهو كتاب شامل في القواعد الفقية وله العديد من الرسائل المختصره منها الفرق بين النصيحه والتعيير والمحجه في شير الدلجه وفضل علم السلف على علم الخلف وذم قسوة القلب وكشف الغربه في وصف أهل في كشف الغربه في وصف اهل الغربه وقد من الله عز وجل بشرح بعض هذه الرسائل كالمحجه في شير الدلجه وذم قسوه القلب وكشف الكرمه سبق ان شرحناها في بعض الدروس والدورات السابقه ودرسنا اليوم هو في شرح هذا الحديث والذي سما المصنف هذا الكتاب شرحه حديث ما جائعان فنبدا بشرح بالتعليق على هذا الشرح وأود أن ننبه إلى أن الدرس سيبدا إن شاء الله في كل يوم في الساعة الخامسة إلا الربع نظرا لرغبة الأخوة الذين يصلون في مساجد أخرى ليصلوا إلى هذا المسجد وإلا في الإمكان البدء بالدرس قبل هذا الرابعة والنصف لكن نظرا لرغبة بعض الأخوة أخرنا هذا الخامس إلا ربع ونستمر إن شاء الله في الدرس إلى قبل المغرب. ونترك مجال إن شاء الله لمن أراد الذهاب إلى المسجد النبوي. نسال الله التوفيق ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بقية السلف الكرام زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام بن رجب بن البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى خرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حسن صحيح وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة ابن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم ابن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي ولفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان يأتي في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حب المال والشرف بدل الحرص <تصفيق> نعم هذا هو الحديث الذي بنى عليه المصنف رسالته وشرحه وفصّل فيه وهو هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الأئمة الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبن حبان وهو من حديث كعب بن مالك الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه هذا الحديث حديث عظيم تضمن مثلا لفساد الحرص على المال والشرف للدين وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفساد بإفساد الذئب إذا أرسل في غنم غاب رعاؤها عنها بل إن فساد الشرف الحرص على المال وعلى الشرف أفسد للدين من الذئبان إذا أطلق في غنم غاب رعاءها. نشرح هذا الحديث شرحا مجملا ثم ننتقل مع المصنف في التفصيل فيما اجتمل عليه من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم اولا هذا الحديث حديث صحيح صححه كثير من المحدثين والمحققين منهم الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم وكذلك المصنف والمصنف إمام في الحديث في العلل وقد اعتنى به وبشرحه مما يدل على تصحيحه له وعلى عنايته به قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ما هنا نافية ما هنا نافية أي ليس ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم في غنم بأفسد لها فما هنا نافية وهي ترد على الإفساد أن إفساد الذئب أو إفساد الذئبين للغنم ليس بأشد من إفساد الحرص على المال والشرف للدين ما ذئبان جائعان ما ذئبان ذئبان مثنى ذئب والذئب معروف وهو حيوان مفترس شديد البطش ببهيمه الانعام والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر ذئبين ولم يذكر ذئبا واحدا ولعل هذا له مناسبه التثنيه هنا مع نهاية الحديث في إفساد الحرص على المال والشرف في مقابل إفساد الذئبين ما ذئبان جائعان وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذين الذئبين بأنهما جائعان ومعلوم أن الجوع يحمل صاحبه على البطش بل ان الجوع في بني ادم اذا وجد حملهم على المحرمات ويذكر الناس من اخبار الجوع اذا الم بالناس ما يتعجب له الناس حتى ان بعض كبار السن اخبروا انه في ايام مضت في هذه الجزيره في شده جوع وقع أن بعض الناس هم بأن يأكل أبناءه وأن بعضهم كان في سفر فمرض أحدهم فوضعوه في النار واشتووه وأكلوه وقوم آخرون قبضوا على رجل وأوثقوه ليذبحوه ويأكلوه فمن الله عليه بالفرار منه وهذه وقائع معروفة مشهورة خصوصاً في هذه الجزيرة فهذا دليل على شدة الجوع إذا ما أصاب الإنسان أو الحيوان أنه يحمله على ما يحرم وعلى ما تشمئز منها النفوس في كون الإنسان يأكل أخاه ولكن لشدة الجوع يحصل عند الجوع ما لا يحصل عند عدمه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذئبين وصفهما بالجوع ومعلوم ان الذئب معتدي بطبعه مفترس بطبعه فكيف به في حال الجوع وفي حال شدته ما ذئبان جائعان ارسلا أرسل بمعنى اطلق ليس الذئبان لموثقين بل هما مرسلان في غنم قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنم ولم يقل في إبل ولا في بقر مع أن الذئب يأكل الإبل والبقر وسائر الحيوانات لكنه ذكر الغنم لضعفها فإفساد الذئب إذا أرسل في غنم أكثر من إفساده إذا أرسل في إبل أو في بقر وقد جاء في اللفظ الآخر في غنم غاب رعاؤها أي غاب الرعاء الذين يقومون عليها بأفسد لها أي ليس الذئبان بأفسد للغنم مما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأفسد صيغة مفاضلة وهو يدل على أن الفساد يتفاضل وأن بعضه أعظم من بعض والحديث اشتمل على فساد وفساد على فساد الأخبار عن إفساد الذئب بالغنم أو إفساد الذئبين الجائعين في الغنم وإفساد الحرص على المال والشرف للدين وأن إفساد الذئبين ليس هو أشد من إفساد الحرص على المال والشرف للدين بأفسد لها أي الغنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه هنا أذكر لطيفة يعرفها الخبراء وأهل التجربة بالغنم وبالذئاب عندما تعتدي عليها أن الذئب ليس كغيره من الحيوانات إذا ما وجد غنما أو اقتحم حظيره للغنم فإنه شديد البطش وقد ذكر الخبراء به أنه لا يقتصر على قتل ما يأكل وإنما يقتل الكثير من الغنم حتى ولو لم يأكلها ولهذا يذكر الخبراء أنه إذا اقتحم حظيره للغنم يقتل الكثير منها بل لا يكاد ينشو إلا القليل وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر عن أمر يعلمه الله عز وجل من إفساد هذا الذئب للغنم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسدا أو نمرا أو غيرها من الحيوانات المفترسة لأن الذئب يبطش كثيراً بالغنم ولا يقتل ما يأكل فقط وإنما يبطش بالكثير ويأكل بعضها ويترك البعض الآخر فافساده كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرص المرء على المان أن إفساد الذئبين في الغنم أشد إفساد الحرص على المان أعظم في إفساد الدين من إفساد الذئبين الذين أرسل في غنم من حرص المرء على المان وسيأتي التفصيل في الحرص في معناه وفي أنواعه وأقسامه والشرف لدينه أي والشرف الذي يطربه المرء وأثره على الدين والمقصود أن الحرص على المان والشرف لهما إفساد للدين أعظم من إفساد الذئبين للغنى وهذا الحديث اشتمل على مثل عظيم ودائما الأمثلة تضرب في الكتاب والسنة وفي كلام الناس وهي نافعة في تقرير العلم لأنها نقل للصورة المعنوية التي تكون في الذهن إلى صورة محسوسة مشاهدة وذلك أن الناس قد يدركون المسألة في الذهن لكن إدراكهم للمشائل المحسوس المشاهدة أعظم وذلك أن المثل المحسوس يدل على العلم اليقيني وهو علم اليقين وعين اليقين فإن المثل الذي يراه الناس ويحسونهم بحواسهم اجتمعت فيه القوتان قوة علم اليقين قوة علم اليقين وقوة عين اليقين فالناس يرون بأعينهم وبأبصارهم إفساد الذئب في الغنى ولا يرون بأبصارهم إفساد الحرص على المال والشرف للدين لأنها أمر معنوي لا يعلمه كثير من الناس ولهذا قربت هنا الصورة المعنوية الذهنية إلى صورة محسوسة وهذا له أنذرة كثيرة في السنة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك وكنافخ الكير وهنا تشبيه لصورة معنوية لصورة محسوسة مشاهدة وكذلك هنا التشبيه فهذا الحديث اشتمل على مثل عظيم وعلى تقرير لمساله عظيمه فصل فيها المصنف وأطنب في احكامها ونتمشى مع كلامه في شرح هذا الحديث على التفصيل الذي ذكر على التفصيل الذي ذكر من هذه الالفاظ التي ذكرها المصنف ما جاء من وجه آخر من حديث ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وسام بن زيد وجابر وابي سعيد الخدري وعاص بن عدي الأنصار رضي الله عنهم وهذه على طريقة المصنف أنه دائما يذكر الحديث ويذكر ثبوت هذا الحديث من أوجه أخرى ورواية هذا الحديث من وجوه أخرى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه لم يطل في التفصيل في هذه الأوجه وفي هذه الطرق وإنما احال على أنه ذكرها في شرحه لكتاب الترمذي وهذا الشرح على ما تقدم أنه مفقود وهذا مما يدل على أنه فسره في شرحه للترمذي ولهذا فإن هذا الحديث أخرجه الترمذي فالمصنف لعله عند شرحه ذكر هذه الوجوه ثم قال ولفظ حديث جابر رضي الله عنه ما ذئبان ضاريان فهنا ذكر هذا الوجه لان فيه زياده وهو وصف الذئبين بانهما ضاريان والضراوة هي شده الجوع وشدة الحرص على البطش بات في غنم في غنم وهنا قال بات والبيثوته هي المكث في الليل وهذا ايضا فيه توجيه لطيف الى ان الناس في غفله عن هذه الغنم وعما اصابها من دخول الذئبين في غنم غاب رعاؤها اي ان الرعاه قد غابوا عنها هو في ليل فلا يتنبه لها كثير من الناس والرعاه قد غابوا عنها لا يتعهدونها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما حب المال بدل الحرص بدل الحرص على المال عبر بحب المال وهذا الصنيع الذي سلكه المصنف ينبه على منهج العظيم في شرح الأحاديث وهو الاستعانة بشرح الأحاديث على ما جاء في الطرق الأخرى من الألفاظ التي تعين الناظر في شرح الحديث على فهمه والمصنف رحمه الله يعتني بهذه الطريقة خاصة في جامع العلوم والحكم كذلك في فتح الباري فإن له عناية بهذا وهذا مما يدل على رسوخ قدمه في السنة وفي فهمها وعلى عنايتهم بالأحاديث وعلى شرحها بما ورد من ألفاظ في الطرق الأخرى. نسخة نسخة بدل بات يأتي. نعم هنا ينبه أنه في النسخة الأخرى أنه بدل بات يأتي. ولا أدري هل هذا من التصحيح أو أنه لفظ آخر. على كل حال يأتي بمعنى الاتيان. وأنه ما دخل على هذه الغنم او أرسل فيها وأما البيتوتف فهو يكون في الليل ولا يتنافى هذا مع ما ذكر أرسل أنه قد يكون هذا الإرسال في الليل وهو موافق لما جاء في لفظ الآخر أنه ما بات نعم. قال رحمه الله فهذا مثل عظيم جدا. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلى فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها نعم قال فهذا مثل عظيم المصنف في بدء شرحه لهذا الحديث ذكر موضوع الحديث وأنه اشتمل على مثل والحديث كله مشتمل على المثل في صورة المشبه والمشبه به ووجه الشبه وهو الافساد في كل وأن افساد الحرص على المال والشرف للدين اعظم من افساد الذئبين للغنم قال فهذا مثل عظيم جدا لانه مشتمل على فوائد عظيمه وعظيمه وكبيره ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم المقصود بهذا الحديث هو التحذير مما يعرض الدين للفساد ضربه لم يضربه لنا ليبين لنا افساد الذئبين للغنم، وإنما ضربه لنا ليبين لنا افساد الحرص على المال والشرف للدين فقربه لنا في صورة محسوسة معلومة يعلمها الناس من واقعهم لدين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا بالحرص على المال الحرص في اللغه عرف بانه شده الاراده وقوة الاراده في الشيء فكلما عظمت الاراده سميت حرصا اذا عظمت الاراده سميت حرصا والحرص يتنوع بحسب ما يقيد به فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم فحرص المسلم على دينه ممدوح وحرصه على الدنيا وعلى المال فيه تفصيل الحرص على المال أو الحرص من حيث العموم هل يمدح من حيث العموم أو يذم جاء في النصوص ما يدل على مدحه فقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فوصفه الله عز وجل بانه حريص على الامه وهذا حرص متعلق بامر الدين وقد جاء وصف الحرص من حيث العموم والترغيب فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن وهذا فيه توجيه للحرص على ما ينفع ومعلوم أن النفع يتعلق بأمر الدين أو الدنيا ولكن متى يكون الحرص على المال مذموما سيأتي بيان ذلك إذن الحرص قد جاء في النصوص مدحه وذمه جاء مدحه إن كان بالحرص على الدين وعلى الأمة وجاء أيضا مدحه إذا كان فيما ينفع كأن يحرص الإنسان على ما ينفعه ومعلوم أن النفع يكون في الدنيا وفي الدين وأما الحرص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهو حرص مذموم ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفسد للدين وأن فساده أعظم من إفساد الذئب للغنى ومن هنا لا بد من الرجوع للنصوص لمعرفة متى يكون الحرص على المال مذموما أو ممدوحا الحرص على المال قد يمدح إذا كان لا يصحبه محرم، وذلك بأن لا يحمل الحرص على المال على ارتكاب محرم أو على التقصير في واجب، وإنما يحرص على اقتناء المال من الأوجه المباحة وينفقه. فيما اباح الله فهذا ليس بمذموم ومن هنا لا يذم الرجل اليوم بحرصه على دوامه الذي ياخذ عليه اجره ولا يذم الرجل بحرصه على متجره ولا يذم الرجل بحرصه على اكتساب المال من من الاوجه المشروعه هنا ينبغي تنبه الى افتراق طرق عند هذه المساله فمن الناس من يزهد في المال الى درجه يصحبها التفريط في النفقه وهذا ليس بمذموم ومن الناس من يحرص الحرص الذي يفسد دينه فاذا الحرص اذا لم يصحبه ارتكاب محرم ولا التفريط في واجب فإنه لا يكون مذموما ولكن هذا الحرص لا يمكن أن يكون من المسلم في حرصه على ماله أن يحرص على ماله أعظم من حرصه على دينه وإنما هو حرص دون حرص فحرصه على دينه أعظم ولهذا حرصه على المال لا يصحبه التفريط في الدين بخلاف الحريص على المال فإنه قد يفرط. في دينه. فكلما اعتنى المسلم بأمر وحرص عليه كانت عنايته به أعظم فمنهم من يؤثر الدنيا ومنهم من يؤثر الآخرة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبغى فالله عز وجل لم يذم الاشتغال بالدنيا وإنما ذم إيثار الدنيا على الآخرة وكذلك الحرص على المال. من الأوجه المباحة غير مذموم إذا لم يصحبه محرم بارتكاب محرم أو بالتقصير في واجه الحرص على المال له وجهان ونعني بالحرص الحرص المذموم حرص على جمعه حرص على جمع المال حرص على جمع المال فالحرص المحرم على جمع المال هو أن يحرص على جمع المال من حله ومن غير حله بأن يكتسب المال وأن يكون همه وقصده جمع المال فهذا الحرص المحرم ولهذا تلاحظون حرص الرجل على وظيفته وعلى متجره ليس بالحرص المذموم وإنما هو من العناية بالكسب الحلال وأن يكون الرجل غنيا بنفسه عن غيره من من الخلق وأن يكتسب المال من وجهه وينفقه في الأوجه المشروعة فإذاً الوجه الأول هو الحرص في جمع المال فالمحرم في هذا الباب هو أن يحرص على جمع المال مما أباح الله ومن غير ما أباح الله وهذا الحرص يحمل على اكتساب المحرم وعلى الوقوع في المكاسب المحرمه وما اكثر ما يتهاون الناس في المكاسب ولا اخفيكم سرا ان مما رغبني في شرح هذه الرساله هو ما نلاحظ اليوم من كثرة تكالب الناس على جمع المال من الاوجه المشروعه وغير المشروعه حتى تهالك في هذا لا أقول العوام وأشباه العوام بل بعض طلبة العلم فهذه فتنة عظيمة ابتلي بها الناس الكل يطلب المزيد من الماء وأصبح الكثير من الناس يترخص في كثير من المسائل حتى عمت المكاسب الناس إلا من رحم الله وهذا من شدة الحرص على الماء وهو الحرص على جمعه وعلى اقتناءه وعلى ازدياده وعلى كثرة تحصيله والسعي إلى كثرة الطرق المؤدية إليه حرص على جمعه النوع الثاني من الأنواع المحرمة في الحرص حرص على عدم إنفاقه لاحظوا المال له طريقان طريق يدخل به على الرجل وطريق إخراجه ولهذا يسأل الرجل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه فهو مسؤول مرتين مسؤول مرة عن مكسبه ومسؤول عن إنفاقه ولهذا الحرص يتعلق بالأمرين فالحرص الأول هو حرص على جمعه والنوع الثاني هو حرص على عدم إنفاقه فالحرص الأول يحمل الحريص على أن يكتسب المال من غير حله والحرص الثاني وهو عدم الإنفاق يحمل الحريص على البخل وعلى أن ينقصر في إنفاق المال فيما أوجب الله فيقصر في النفقة ويحمل الحرص الرجل على البخل وعلى الشح وعلى عدم تأدية الحقوق بالتقصير في النفقة فهذا من أوجه الحرص ومن وقاه الله شر الحرص المحرم فإنه يكتسب المال من حله وينفقه فيما أباح الله والناس في هذا على مراتب، فمنه من يجتمع عليه الحرصان حرص على جمع المال من غير حله وحرص على عدم إنفاقه وهذا شر الخلق في أنه يسعى في جمع المال من غير حله ويبخل بإنفاقه فيما أحله الله يحرص على جمعه من المحرم ولا ينفقه فيما اباح الله بل يقصر في انفاقه فيما اوجب الله ومن الناس من يكون له حرص يحمله على كسب الحرام لكنه لا يكون فيه حرص على البخل وإنما ينفق فهذا مثل السارق الذي يسرق ويتصدق ومثل البغي التي تزني وتأخذ مهر البغاء وتتصدق فهذا يجمع المال من المحرم وينفقه ولا يبخل به ومن الناس من يبتلى بالنوع الآخر وهو أنه لا يكتسب المال المحرم لكنه يبخل به إذا وقع في يده وهذا أكثر في الناس بل إنه يكثر في أهل الدين فتجد في كثير من الناس أنه يتنزع عن المكسب المحرم لكنه لا يستطيع أن ينفق ففيه بخل وشح وهذا يبتلى به افاضل الناس ممن لهم دين وحرص لا يكتسب شيئا محرما لكن فيه حرص في عدم النفقة فهذه ثلاثة أصناف من اجتمع فيه الحرصان ومن ابتلي بأحد الحرصين دون الآخر والثالث هو والرابع هو الذي سلمه الله من الحرصين وهو خير الخلق من عافاه الله من الحرص المحرم في جمع المال وعافاه من الحرص على الإمساك في عدم النفقة بأن ينفق المال في وجهه بأن يكون بأن يكتسب المال من وجهه وينفقه في وجهه ولهذا خير الخلق هو من أخذ هذا المال من غير هلع ومن غير شغف وكان سخيا في إنفاقه فهو كريم في إنفاقه لا يصيبه هلع في كسبه وهذا حقيقة الزهد في المال لأنه لا يحرص على جمعه وهو سخي في إنفاقه وحال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحوال في هذا، فما كان معتنياً بجمع المال، وما كان مشترلاً به، وإذا ما جاءه المال أنفقه حتى لا يبقى في بيته شيء، وهكذا أصحابه كأبي بكر وعمر، ولهما أعظم الأمثلة في صور الإنفاق عندما أنفق أبو بكر ماله كله وأنفق عمر نصف ماله. في سبيل الله وكذلك عثمان عندما جهز جيش العسره كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير في هذا البال فالمقصود أن الحرص يتنوع فإذا كان الحرص الذي لا يصحبه محرم باكتساب المحرم ولا يصحبه بخل ولا شح وإنما يحرص على ما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا يصحبه مقصد صحيح بأن يكون غنيا يعف نفسه وأهله عن سؤال الناس فإنه مأجور على هذا ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل ونهى السائل الذي يسأل الناس وأرشده إلى العمل فهذا مما يدل على أن الحرص الذي لا يكتسب أو لا يصحبه شيء محرم فإنه غير مذموم والحرص المحرم هو كما تقدم يتنوع. قال بالحرص على المال. المال ايضا يتنوع. فليس المال هو الدينار والدرهم. وإنما الأموال تتنوع كأنواع الأموال من العقارات وغيرها من الإبل والخيل وما ذكر الله عز وجل مما حبب للناس من الخيل والبغال ومن سائر أصناف الأموال. التي جدت في الناس اليوم ويتباهى بها الناس كثرة العقارات كثرة المراكب التوسع فيها والحرص عليها كل هذا مما يدخل في الأموال بالحرص على المال والشرف في الدنيا والشرف في الدنيا أي طلب الشرف والشرف هو العلو ومنه مكان مشرف أي عالم فالشرف هو العلو والشرف قد يكون بحق وقد يكون بالباطل فالشرف بحق هو ما شرف الله به بعض خلقه في نسب أو جاه أو علم فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب شرف في نسبه وشرفه الله بكثير من الخصال الخلقية والخلوقية وله جاه وفضل في قومه قبل البعثة وجاه وشرفه بعد البعثة مما لا ينكره أحد فالشرف هبه من الله عز وجل وقد يحصل للرجل وهو لا يطلبه والمقصود هنا بطلب الشرف وأن يسعى المسلم في أن ينال الشرف والجاه والمنزلة وهذا مذموم وهو مخالف لمطالب الآخرة كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فمطالب الآخرة تنافي مطالب الدنيا فأهل الدنيا يريدون العلو والشرف وأهل الآخرة لا يريدون علوا في الأرض وإنما يريدون الدين يتواضعون للخلق لا يطلبون الشرف والجاه والمنزلة وطلب الشرف والجاه والمنزلة أمره خطير وإن لم يسعى المسلم في إصلاح نفسه في هذا الباب فإنه على خطر فإن الشرف وطلب الشرف في الناس يحمل الإنسان على طلب مدحهم وعندما يطلب مدحهم لا بد أن يطلب إرضاءهم وإذا طلب إرضاءهم لا بد أن يصرف لهم شيئا من الأعمال حتى إنه يرائي في عمله ويداهنهم في أمر دينه ويرضيهم بمصاخط الله ليرضوا عنه فإذا رضوا عنه مدحوه فإذا مدحوه انتشر ثناؤهم ومدحهم في الناس فأصبح له شرفا وجاها ومنزل عندهم فهذا أمر عظيم وداء خطير ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان لا يبلغ الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس ودمه فهذا دليل على خلو النفس من طلب الشرف وأنه لا يريد منزله ولا مكانه وإنما يريد إرضاء الله عز وجل وقد ذكر المجربون أن من طلب طل... ذكر العلماء العارفون أن من طلب إرضاء الناس كثرت همومه لأنه يطلب إرضاء الناس وتشتت عليه أمره ومن طلب إرضاء الله عز وجل جمع الله عليه أمره لأنه يرضي واحدا أحدا يراقبه في عمله وأما الذين يطلبون الشرف فإنهم يراقبون خلق كثيرا يريدون إرضاءهم ولن يرضوهم وقد اشتكى كثير من السلف من الشرف والجاه والمنزلة وأنه مفسد للدين حتى إن الإمام أحمد يقول ابتليت بالجاهل في الناس فإن الرجل إذا عرف يقول الامام أحمد ابتليت بالشهرة فإن الرجل إذا اشتهر في الناس راقبوه ورمقوه بأبصارهم وعز عليها الأخلاص وإذا كان في غير شهرة لم يبالي بها الناس ولا يرقبه الناس في عمل من أعماله ولهذا أحب كثير من السلف عدم الشهرة ومن هؤلاء ويس القرني رحمه الله عندما جاء إلى عمر وطلب منه أن يكون بجواره فانتقل إلى الكوفة ليكون بعيدا عن الأبصار وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون له قدرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأن يطلبوا منه أن يستغفر لهم وقد فعل عمر فذهب إلى الكوفة فلما عرفه الناس فر منها ولم يعرف مكانه بعد فهذا من الفرار من الشهرة ومن الجاه والشرب، وهذا مما يسهل على المسلم الإخلاص والابتعاد عن أعين الناس والشرف في الدنيا هو داء خطير طلب الشرف في الدنيا داء خطير يبتلى به صاحب الدين حتى يفسد الدين كما اخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولعل تفصيل سياتي في بيان اوجه الافساد افساد الشرف للدين فيما سياتي عند التعليق على كلام المصنف ثم ذكر المصنف ان فساد الدين بذلك اي بالشرف والمال ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين قال بات في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليله أي أن إفساد المال حب المال والشرف أعظم بالدين من إفساد الذئبين للغنم وهنا يلاحظ أن الإفساد للدين يأتي من طريقين من طريق المال ومن طريق المنزلة طريق المال حب المال واقتنائه والبخل والشح في إنفاقه وكذلك طلب الجاه والمنزلة ولهذا فاضل السلف بين الزهد في اللباس وبين الزهد في الشرف فقالوا الزهد في الزهد في اللباس مقدور عليه لكل احد لكن الزهد الحقيقي هو الزهد في الشرف والجاه والمنزلة ودونه الزهد في المال فالزهد على مراتب ثلاث زهد في اللباس وهذا اهول انواع الزهد ويستطيع كل انسان ولو كان في قلبي ما في قلبه من حب الدنيا ان يلبس لباسا يزهد فيه ويقدر عليه كثير من الناس بل حتى بعض المرائين يفعل هذا لسهولته على الناس وأعظم منه الزهد في الماء بأن لا يحرس على الماء وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكتسب الماء هل يكون زاهدا فقال إن كان لا يفرح بجمعه إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهذا هو الزاهد فبين أن وجود المال لا ينافي الزهد ففي الأنبياء من كان له مال وفي الصحابة من كان له مال وفيهم أغنياء وهم خير الزهاد. ولكن الزهد هو أن لا يفرح بزيادة المال ولا يحزن لنقصه فالزهد في المال هو درجه فوق الزهد في اللباس وفي الأكل وأعظم وأشرف أنواع الزهد هو الزهد في الجاه والمنزلة ولهذا قد يوجد في الناس من يزهد في المال لكن الجاه والمنزلة يعز في الناس ويقل من يزهد فيها ولهذا ما زال العلماء وأهل الفضل وأهل العبادة وأهل المراقبة لأعمالهم يشكون من هذا من الجاه والمنزلة وأنه يؤثر على سيرهم لله عز وجل ثم ذكر أن هذا الإحساد في الصورة المحسوسة أن الذئبان يأكلان في الغنم ويفترسان فيها وهو كما تقدم أن الذئب يقتل ما لا يأكل، فيقتل الكثير من الغنم ويفسد فيها، وكذلك طلب المال، فإنه يفسد من الدين ما لا نفع فيه. يجمع الإنسان من الدين من المال الذي يفسد عليه دينه، وقد لا ينتفع به. ويطلب من الشرف والمنزلة ما لا ينتفع به، لا في دينه ولا في دنياه. نعم. قال رحمه الله. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل نعم هذا في بيان وجه الإفساد في جهة الغنم أنه لا يكاد ينجو إلا القليل وكذلك الدين لا يكاد يبقى ولا يسلم مع الحرص على المال والشرف إلا القليل وهذا دليل على أن الغنم وما يصيبها من افتراس ذئبين جائعين أن ما فات أحد الذئبين أصابه الآخر وكذلك هنا في المشبه في الصورة التي شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم الذئبين وهو افساد المال الحرص على المال وإفساد الشرف فما يفوت الدين من افساد حب المال والحرص عليه قد يدركه حب الشرف ولهذا يجتمع هذان الأمران في افساد الدين كاجتماع الذئبين في افساد الغنم فلا يبقى من الدين الا القليل كما انه لا يبقى من الغنم إلا القليل بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إفساد الحرص على المال والشرف أعظم من افساد الذئبين فدل على أن الصورة هنا ليست مماثلة فإذا كان الذي ينجو من الغنم هو القليل فالذي يبقى من الدين بعد الحرص على المال وعلى الشرف هو أقل مما ينجو من الغنم وهذا دليل على خطورة الأمر وعلى شدته نعم. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا فأما, ال... فأما الحرص على المال فهو على نوعين أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة نعم هنا ذكر المصنف إن هذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا فهذا خبر يتضمن التحذير فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن شيء ويخبر عن إفساد الدين وعما يفسد الدين هو متضمن للنهي عن هذا الأمر وليس لعاقل إن, أن يقول أخبرنا عن إفساد الدين ولم ينهانا عنه لأن الدين ولأن النصوص جاءت بالعناية بالدين والحرص عليه فإذا جاء في الخبر الاخبار عن إفساد الدين فهذا متضمن التحذير من غاية التحذير قال المصنف فأما الحرص على المال فهو على نوعين أحدهما شدة المحبة محبة المال مع شدة طلبه هنا الحرص يرجع إلى أمرين إلى أمر قلبي وإلى أمر يتعلق بعمل جواره وأول ما يبدأ الحرص بحب المال حب المال في القلب التمكد من القلب ثم الطلب بالجوارح والسعي في ذلك قال من وجوه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوه مع الجهد والمشقة فهنا نبه المصنف إلى مرتبة من مراتب الحرص وهو أن يبالغ الرجل في جمع المال من الوجوه المباحة لكن فيه حرص وهذا الحرص قد يصحبه تفريط في بعض الواجبات الأخرى لأنه يشتغل في جمع المال ما يفضي إلى التفريط في شيء من الواجبات الأخرى نعم. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال اشتريت مئة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم المال والشرف لدينه هنا نبه المصنف على سبب الحديث وأنه متعلق بحرص مباح ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء عند الطبران من حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه قال اشتريت مئة سهم من سهام خيبة اشتريت مئة سهم من سهام خيبر اي من سهام خيبر وهي الغنائم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم واسهم لاصحابه بعد الغنيمه فكان الرجل يشتري سهم الرجل فاشترى عاصم عدي مئة سهم من الصحابه من الغنائم وهذه الغنائم كانت من الغنائم التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فقسمها بين الناس وكانت من هذه الغنائم الذهب والفضلة التي كانت بأيدي اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيديهم ولا يدخروا شيئا وعلى أن يقوموا بالغرس والزراعة وأن يكون لهم النصف ويعطوا النبي صلى الله عليه وسلم النصف فهذه الغنائم قسم النبي صلى الله عليه وسلم وعطى أصحابه فالسرى عاصب عدي مئة سهم ومعلوم أن هذا مباح لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لما لاحظ من الحرص على الجمع المال وأنه وإن كان من الوجوه المباحة لكنه فيه عنايه ومبالغ في جمع المال ولهذا قال هذا الحديث وهذا مما يدل على أن الحرص قد يدخل في الأمور المباحة لكنه قد يفضي بعد ذلك إلى شيء محرم وإلا فمعلوم أن من اكتسب المال من حله من غير أن يصحب هذا محرم لا في الكسب ولا بالبخر في إنفاقه فإنه لا يلام على ذلك لكن يخشى أن يفضي الحرص على المال والمبارغ في جمعه إلى, ما إلى الدخول في المحرم إما باكتساب وإما بالإمساك في النفقة قال رحمه الله ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلا والنعيم المقيم فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره لكفى بذلك ذما للحرص ثم ذكر المصنف هنا اوجه الضرر التي يحسر بها الحرص قال ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمه له يعني بالنسبة لي ما يضيعه فيه من المال لا قيمة له بالنسبة لما يضيع من أمر الآخرة ولهذا قال أبو بكر عندما اصطاد له أحد خدمه صيدا وأكله قال ما صيد من صيد ما صيد من صيد الصيد هذا طيب ومباعي لكن اين هو من الصيد الآخر ما صيد من صيد فالناس في صيد في الدنيا منهم من يصطاد للدنيا ومنهم من يصطاد للآخرة منهم من يجمع للدنيا ومنهم من يجمع للآخرة وهذا الوقت والعمر لا يمكن أن يقدر بثمن إلا لمن عرف قيمة هذا الوقت بالاعمال الصالحة فمن عرف مقدار قراءة القرآن وكم في قراءة القرآن من أجل عظيم ففي ساعة واحدة كم آية يقرأ وكم تشتمل هذه القراءة من أحرف ولكل حرف حسنة بقراءة كل حرف حسنة والحسن بعشر أمثالها هنا يعرف قيمة الوقت في الإسلام التسبيح التكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ان أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ويقول سبحان الله بحمده من قال سبحان الله بحمده قدسك له نخلة في الجنة قال ألا ادلكم على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فانظروا الآن لو أن إنسان قيل له أن في مكان كذا كنز عظيم كم يمضي من الوقت في استخراجه هذا كنز من كنوز الدنيا يقابل هذا كنوز الآخر في مجلسه الذي هو في كم كنز يحصل في سيره إلى هذا الكنز لا حول ولا قوة إلا بالله لو كان كنز الكنز من كنوز الدنيا تحت قدميه وليس له من الجهد إلا أن يستخرجه لكان الذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يكررها أعظم سبقا من هذا الذي كنزه تحت قدميه دنيا فكيف بما يسعى فيه الناس الان من المكاسب المحرمه التي هي دون الكنز فالكنز هو المال الكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكنز من كنوز الاخره وقال قال سبحان الله بحمد غرست له نخله في الجنه وليست في الدنيا وكم يمضي الان الناس من غرس النخل في الدنيا تسالوا اهل العنايه بغرس النخل كم يمضي الرجل في غرس نخله واحده يغرسها ويسقيها متى يجني ثمرها سنين طويلة أما غرس الآخرة من قال سبحان الله بحمده غريسا له نخلة في الجنة فهذا دليل فرق ما بين العمر الذي يمضى في طلب المال والعمر الذي يمضى في طلب الدين وما عند الله عز وجل قال وقد كان يمكن صاحبه في اكتساب الدرجات العلام والنعيم المقيم فضيعه بالحرس في طلب رزق مضمون مقسوم أيضا من جهة الضمان فإن الرزق مضمون مقسوم والأجر لا بد من السعي في طلبه ولهذا الرزق مضمون مقسوم وأما الأجر غير مضمون إلا لمن سعى في طلبه ولهذا يأتي الإنسان الرزق من حيث لا يحتسب ولا ياتيها الأجر من حيث لا يحتسب إنما يسعى في طلبه لأن الرزق مقسوم يكفل الله بالأرزاق قال لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم ثم لا ينتفع به لا يأتيه من الرزق إلا ما قسم الله ثم قد لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عن انظروا الى المشقه في طلبه ثم انه بعد ذلك قد لا ينتفع به بل يرتحل الى غيب فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره يحاسب يوم القيامه على اكتسابه ونفعه لغيره للورثه فيجمع لمن لا يحمده ويقدم ويقدم على من لا يعذره يجمع المال لمن قد لا يحمده عليه ويقدمه لمن لا يعذره. قال لكفاه بذلك ندما للحرص وغبنا. ولهذا يوم القيامة هو يوم التغابر. يغبن الناس في أموالهم التي ينفقونها في غير وجهها وفي أوقاتهم التي يضيعونها في غير مطالب الآخر. قال رحمه الله. فالحريص يضيع زمانه الشريف. ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار واركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره كما قيل ولا تحسبن الفقر من فقد الغناء ولكن فقد الدين من أعظم الفقر قيل لبعض الحكم إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع اياما ينفقه فيها قيل ما جمع شيئا ثم ذكر قال الحريس يضيع زمانه الشريف الذي هو زمن العباد زمن العمل ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار يضيع وقته ونفسه فيما لا قيمة فيه لجمع مال ينتفع به غيره يكون النفع للغير هذا البيت غير موجود لكن هنا ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقرة فلعل هنا اختلاف في النسخ المقصود ان هذه الأبيات انما يذكرها المصنف كما سيأتي في هذه الرسالة وهذه من طريقة المصنف أنه يستشهد بكثير من أبيات الشعر لتقرير هذه المسائل وليس المقصود هو مقام الاستدلال فإن هذا الشعر من كلام الناس من كلام الحكماء لكن الاستئناس في تقريب هذه الصور بما يتناقله الحكماء والشعراء فيما ينفع الناس نعم قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع أياما ينفقه فيها قيل ما جمع شيئا نعم هذا حقيقة من العقل وهو من التنبيه إلى بعض المسائل التي يغفل عنها الناس قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع أياما ينفقه فيها لأن المقصود بجمع المال ما هو هو أن ينتفع به في النفقة فقد يجمع المال وتضيق الأيام والأوقات عن إنفاقه فقيل قيل لا يعني ما جمع أيام ما يستطيع لهذا المال الذي جمعه أن يجمع له أياما ينفقه فيها بل كثير من الناس عامه الناس وأكثر الناس يموت وله مال يورث إلا الزخهات الذين يموتون وليس لهم أموال كما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا ومات أبو بكر وعمر كذلك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا كثير من الناس يجمعون المال وتنضي الأيام قبل انفاقه قال ما جمع شيئا لأن المقصود بالمال ما هو؟ وأن ينتفع به في أيامه فإذا يجمع المال ولم يجمع الأيام ما فعل شيء ولهذا دليل على أن هذا ليس بما يطلب ويحرص عليه وإنما يحرص على الأيام الباقية هذه أيام منصرمه يبلغ أهلها فيها أي شيء وأما الأيام الباقية هي التي ينبغي أن ينظر إلى الزاد فيها الايام الباقيه ايام القيامه التي لا تنتهي ولا تنقضي اما هذه الايام متصرمة منقضيه تمضي على الناس ايام ثم يذهب الرجل ويموت ولكن الايام الباقيه التي ينبغي ان يحرص عليها نعم قال وفي بعض الاثار الاسرائيليه الرزق مقسوم والحريص محروم ابن ادم اذا افنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الاخره اذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما انت في يوم القيامه صانع قال في بعض الاثار الاسرائيليه التي تنقل عن بني اسرائيل وما جاء في نقل الامم الماضيه التي فيها عبر ومواعظ قال الرزق مقسوم والحديث محروم الرزق مقسوم من الله عز وجل فإن النطفه عندما تكون في الرحم يكتب أجلها ورزقها وعملها فهو مقسوم من الله عز وجل والحريص محروم لأنه يضيع وقته فيما لا ينفع يضيع وقته فيما ضمن له ويفرط ويضيع ما لم يضمن له ثم قال ابن آدم ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطرب الآخرة العمر واحد إما أن يضيع في طلب الدنيا فلا يبقى عمر آخر لطلب الآخر وإما أن يقضى في طلب الآخر ثم قال إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزة يعني عن الأعمال الصالحة فما أنت في يوم القيامة صانع العجز اليوم العجز والعمل اليوم إما أن يعمل وإما أن يعجز أما يوم القيامة لا حيله فيه الذي يعجز عن العمل اليوم لا قدرة له أن يكون في منزل في الجنة يوم القيامة ولا قدرة له أن يرتفع بدرجات الجنة لأن العجز اليوم يمكن أن يستدرك يمكن للعاجز أن يتقوى وأن يحرص على علاج نفسه وتستقيم له الحال لكن إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو مفرط فإنه لا حيلة في ذلك ولهذا قال علي رضي الله عنه الدنيا اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وقال أحد السلف تخيلت أني في النار فقلت لنفسي تمني فقالت أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأعمل فقلت لها أنت اليوم في الدنيا فاعملي هذا من العقل إنسان لو يتخيل أنه في النار ما الذي يتمنى لا نجاة له إلا بالعمل يتمنى أن يرجع ويعمل فالعاقل يعالج نفسه من الآن قبل أن تأتي تلك الساعة أنت اليوم في الدنيا فاعملي لأن العمل اليوم مقدور عليه أما يوم القيامة لا قدرة للناس على الجنة ولا قدره لهم على الفرار من النار ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره يوم القيامه ما هناك حجب وهناك مكان يفر منه الناس في الابتعاد عن النار انما قال اتقوا النار ولو بشق تمره الشق هذا اين يكون يوم القيامه يكون في الدنيا ولهذا تقوى الله اتقوا النار اتقوا الله هذه التقوى وهذه الوقاية تكون بالعمل في الدنيا فمن عجز عن العمل في الدنيا فلا حيلة له يوم القيامة في أن يدفع الشر عن نفسه قال رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله ولا تحمد أحدا على رزق الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهه كاره فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ثم ذكر هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اليقين أن لا ترضي الناس بصخط الله اليقين وهو درجة عاليه في الدين وهو ان يكون المرء على يقين اليقين ينافي الشك يقين في وعد الله ووعيده يقين بوجود الجنه والنار يقين بالحساب يقين بان رضا الله هو النافع وان رضا الناس لا ينفع اليقين ان لا ترضي الناس بسخط الله هذا علامه اليقين لا ترضي الناس بسخط الله لا تطرب رضا الناس بسخط الله فهذا شك وريب ونقص ولا تحسد أحدا على رزق الله لا تحسد الناس أو أحدا من خلق الله على رزق الله لأن الله هو الذي قسم الأرزاق والحسد داء خطير يكون على الدين والدنيا حتى الحسد في الدين حسد النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة حسده اليهود والنصارى وأبغضوه وطعنوا فيه لأنه ليس منهم وما زال الحسد في الناس اليوم إلا من وفقه الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله أي لا يلوم أحدا على ما لم يؤتك الله أي أن لا تلوم الناس على ما قصروا في حقك لأن الله عز وجل لم يسخرهم ولم يقدر لهم ذلك ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عوتب أحد الخدم على شيء يقول دعوه فلو قدر الله شيئا كان العقل الإنسان لا يضيع عقله في طلب ما فات وأما إذا كان شيء ينبع عليه ويستدرك ينبع عليه لرفق أما الشيء الذي مضى مضى ما يمكن أن يعاد الشيء الماضي قال فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص لو حرص إنسان كل الحرص فإنه لن يزيد في رزقه ولا يرده كراهه كاره لو إنسان كره المال فإنه لا يرد رزقه فإن الله بقصده جعل الروح والفرح في اليقين يعني راحة النفس والطمأنينة في اليقين في طمأنينة النفس في رضاها بما عند الله عز وجل في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والصخر عذاب الناس في الشك والتصخر في الشك في ما قدر الله وفي الصخط على الخلق فيما أعطاهم الله عز وجل فإذا قنع الإنسان برزقه وعرف أن ربه خالقه الحكيم العليم هو الذي قسم الأرزاق فإنه لا يحسد الناس على ما أعطاهم الله وكما أنه لا يحتقرهم على ما سلبهم الله من النعم ولهذا حال المؤمن أنه لا يفخر ولا يحسد لا يحسد أهل النعمة ولا يفخر على أهل البلاء وإنما يحمد الله عندما يرى أهل البلاء ويتواضع إذا ما اتاه الله النعمة مع أداء شكرها قال رحمه الله وقال بعض السلف إذا كان القدر حقا فالحرص باطل وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز وإذا كان الموت لكل أحد راصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق نعم هذا في بعض الأثار عن السلف قال إذا كان القدر حقا فالحرص باطل إذا كان القدر حقا وهو كذلك فإن الأجزاق مقصومة وكل بقدر الله وكل ما يكون في الناس بقدر الله فالحرص باطل لأن الحرص لا يقدم شيئا من القدر ولا يؤخر شيئا وهنا يلاحظ أنه ما أنكر بذل السبب ولكن أنكر الحرص المحرم الذي يحمل على طلب الشيء من غير وجه. قال وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقه بكل أحد عيب. إذا كان الغدر في الناس الغدر طبع في الناس كثير من الناس إلا من رحم الله فالثقه بكل أحد عيب. ولهذا العاقل لا يثق بكل أحد وإنما يجعل ثقته في أهل الود وأهل القوة والحرص على الأمانة فإن بعض الناس فيهم خيانة وبعض الناس فيهم ضعف فلا يؤتمن إلا القوي الامين من هو قوي في حفظ الأمانة لا يضعف وهو مؤتمن لا يخوم وإذا كان الموت لكل احد راسدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق إذا كان الموت راسدا سيبلغ الناس وهو يرصد الناس والرصد هو ما يتقدم الإنسان في الطريق يسمى رصدا إذا كان الشيء يكون قبل الإنسان يسمى رصد وإذا كان بعده يسمى طلب ولهذا جاء في قصة الهجرة أن, أن أبا بكر رضي الله عنه يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر فقال له ما لك؟ قال إذا تذكرت الرصد تقدمت وإذا تذكرت الطلب تأخرت لأن العدو إما أن يرصد الطريق قبل مجيء من يريد الفتك به وإما أن يتعقبه وقريش بذلت ما تستطيع من كيدها للنبي صلى الله عليه وسلم بالحرص عليه بالتجسس عليه وبطلبه بعد أن هاجر فالموت كأنه راصد على الطريق يرصد الإنسان وهو غافل لأن الذي يرصد يرقبك وأنت لا ترقبه ولا تعرفه ويصيب الإنسان وهو لا يشعر فالموت راصد لهذا قال إذا كان الموت لكل أحد راصده كل إنسان فالموت في طريقه في سيره ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الاماني مع الموت بالخط الذي وضعه فالامل بعيد والإنسان ينظر الى بعيد ولكن دون الامل هذا الذي يهدم الانسان ويقطع عمره وحياته وهو اعتراض الموت يعترضه قبل ان تكتمل الاماني وقبل ان يحقق ما يريد قال فطمئنينه الى الدنيا حمق طمئنينه حمق وهذا كما جاء في قول عمر بن عبد العزيز عندما كان يعظ الناس يصعد المنبر ويقول ايها الناس ان كنا مصدقين اننا لحمقى وان كنا مكذبين اننا لهلكه كنا مصدقين بالوعد والوعيد والجنة والنار إن ناء لحمق ولهذا قال سمى الطمأنينة إلى الدنيا حمق والأحمق هو الذي يسعى في ضرره وفي ضرر من يسحبه حمق فكذلك الطمأنينة إلى الدنيا حمق إذا كان الإنسان يطلبه الموت وهو مطمئن للدنيا فهذا من الحمق قال عمر بن عبد إن كنا مصدقين إنا لحمق وإن كنا مكذبين إنا لهالك لأن الذي يكذب بالبعث والوعد والوعيد والجنة والنار هذا هلاكم بي وإذا كان الإنسان مصدق ولا يعمل فإن هذا حمق فيتعظ الناس يقولون ما كان يقول هذه الكلمات حتى يتعظ الناس ويبكي كثير من الناس قبل أن ينزل من هذا دريعا من الناس قديما كانوا يتعظون بكل شيء وأما الآن فضعوا فأسرعوا الاتعاض للناس حتى بكتاب الله حتى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة ضع وازع الوعظ في الناس وكأن القلوب قد ختم عليها إلا من رحم الله هذا دليل على خطورة الأمر قال رحمه الله كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء أعدائه. نعم، لأن الحرص أخوف على الإنسان من أعداء أعدائه. لأن العدو يفارقه مرة ويصاحبه مرة، وأما الحرص فهو ملازم للإنسان. والعدو ممكن أن يحذر منها الإنسان، لكن الحرص قل من يحذر منه. الحرص قل من يحذر منه. أما العدو يحذر منها الإنسان. وهو غير ملازم للإنسان كالحرص ولهذا كان يقول كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء أعدائي وهذه من الحكمة لما تقدم من الأولى. نعم قال رحمه الله وكان يقول يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا ساعة في مكسب ولا مال وانظروا اليه بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرضيه غدا في المعاد ثم يبكي ويقول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فاما النافع فحر فحرص المرء على طاعه الله واما الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله الا يفرغ من محبته الدنيا لاخرته كذلك وغفلته عما يدوم ويبقى قال وكان يقول يا اخوتي لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسب مال لان هذا ليس مقام غبطه وإنما الغبطه على الدين والدنيا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الغبطه على صاحب القرآن الذي يعمل به اناء الليل وأناء النهاء وعلى صاحب المال الذي ينفقه في وجهه وأما الدنيا فإنه لا غبطه فيها عند الناس عند العقلاء قال وانظروا له بعين المقت والبغض في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد ينظر له بعين المقت والبغض في أنه يشتغل بما يرديه قال وكان يقول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله هذا كما تقدم احرص على ما ينفعك في الدين وأيضا ما يكون من الدنيا مما يعين على طاعة الله وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا إذا كان هذا يحمله الحرص على المحرم نعم. قال رحمه الله ولبعضهم في المعنى لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقة القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال ثم ذكر هذه الأبيات في توجيه لعدم الغبطة على الحرص قال لا تغبطن أخا حرص على سعه على أصاحب الحرص على شعته في المال وعلى ما يسعى في جمع المال وانظر إليه بعين الماقت القالي المقت هو البغض والقالي الجافي انظر له بعين الجفاء والمهاجرة والمقت وهذا فيه توجيه إلى عدم الحرص على صحبته وإلى عدم غبطته والنظر إليه أنه من أهل الغبطة إن الحريص لمشغول بثروته يعني مشغول بالدنيا عن السرور بما يحوي من المال يحمله هذا على الحرص والاستغال بالمال وهو محب لهذا المال الذي يحرص عليه دون ما ينفعه من طاعة الله قال رحمه الله وأنشد آخر في المعنى يا جامعا مانعا والدهر يرمقه مفكرا أي باب منه يغلقه جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه إن القناعة من يحلل بساحتها لم ينل في ظلها هم من يؤرقه ثم ذكر هذه الابيات في قوله يا جامعا مانعا والدهر يرمقه هنا أشار إلى الجمع والمنع يجمع المال ويمنع كما تقدم في أن الحرس يكون بجمعه وفي منعه حرصا في الجمع وحرصا بالمنع والدهر يرمقه يعني الأيام ترمقه وترصده والمقصود أن هذه الأيام أن الإنسان وبقائه فيها إلى أجل وأن الأجل يطرب الإنسان مفكرا أي باب منه يغلقه يعني يغلق هذا الباب ويغلق هذا الجمع ليس هناك باب ينتهي إليه. وليس لهذا الحرص منتهى جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه هذا كما تقدم في قول الحكيم هل جمع اياما ينفقه فيها قال المال عندك مخزون لوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه يشير هنا إلى ما جاء في الأثر إنما مال او في الحديث إنما المال ما أنفقه الإنسان يقول مالي مالي وليس مما له إلا ما يعني أنفق أو ما اكتسب ما ما أنفقه ما أكله أو لبسه فهذا هو مال الإنسان الحقيقي مال الإنسان ما انتفع به في حياته وأما الذي يورثه للورثة فليس هو بماله قال إن القناعة من يحل بساحتها يعني من يحقق هذه قناعة وكأن القناعة في ساحة يحل بها الإنسان لم يلق في ظندها هم من يؤرقه لا يكون مهموما ولا يهتم بشيء لأن القناعة أغنته عن طلب الدنيا والقناعة أمرها عظيم ومن من جرب هذه القناعة ويعرف قدرها ما نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذا جاء في ترجمته أنه كان يقول رزقت كنزا عظيما وهي القناعة فالقناعة كنز لمن رزقه الله إياه يرضى بها وكأن عنده أموال الدنيا وقد يكون فقيرا بخلاف الذي لا يرزق القناعة فهو يجمع ولو كانت عنده أموال الدنيا فكأنه فقير لا من جهة النفقة ولا من جهة الحرص على الطلب فلو نظرت لحال هذا القانع تقول أنه غني، لأنه لا نرى فيه حرصا على الجمع ولا حرصا على النفقة كان من أقوال الشيخ محمد الامين رحمه الله أنه كان يقول في النفقة يقول ما أعرف أني أقرضت رجلا ماله إن كان عندي أعطيته ما كان إذا عنده مال وطلب يقرض الناس وإنما يعطي ينفق هذا دليل على السخاء وأنه إن كان عنده شيء أنفقه ولم يقرض فهذا دليل على توفيق في الأمرين في القناعة في الجمع وفي السخاء في النفقة هذا من توفيق الله وأما من يسعى في جمعه فكأنه فقير إذا رأيت الهلع تقول ليس عنده إلا ما يسعى في طلب المال حريص عليه وإذا رأيت شحه تقول ليس عنده إلا ما في يده فهو يشح به هذا دليل على فرق ما بين أهل القناعة وما بين أهل الهلع الذين يسعون في طلب المال ثم يموت في نهاية الأمر وهو لم ينتفع من ماله بشيء نتوقف عند هذا هذا ونسأل الله التوفيق الجميع هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله إليكم وسلم وبارك فيكم ونفعنا الله بما سمعنا قبل ذكر الاسئله اود ان انبه بعض التنبيهات الأول درس الشيخ صالح السحيمي سيكون هذه الليلة بعد صلاه المغرب ودرس الشيخ الفهيد سيكون بعد صلاه العشاء بربع ساعه سيصلي ان شاء الله في المسجد النبوي ثم ياتي إلى الدرس كذلك محاضرة الشيخ الفوزان ستكون غدا بعد صلاه المغرب وفي يوم الاثنين بعد صلاه المغرب سيكون هناك لقاء مفتوح مع شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيلي بعد صلاة المغرب إن شاء الله كذلك سيكون هناك درس يومي يبدأ من ظهر غد في مسجد الجربوع بحي السحمان للشيخ عمر الحركان في شرح كتاب الأصول الثلاثة السؤال الأول يقول هل أحدثتمون عن طبعات الرسالة وهل طبعت في مصنف مستقل وما اجود الطبعات لها الرسالة طبعت أكثر من طبعة ومنها هذه الطبعة التي في يدي وهي من اخراج بدر البدر طبعت طبعة مستقلة وطبعت أيضا في المجموع لرسائل ابن رجل فوطبعت طبعة قديمة في الرسائل المنيرية فلاها أكثر من طبعة وهذه الطبعة التي بيدي هي طبعة محققة للشيخ بدر البدر نعم يقول السائل ما الموقف من المكاسب المختلطه في الأسهم وهل من ساهم فيها بناء على فتوى عالم من العلماء يذم على فعله؟ الواجب على المسلم أن يتجنب الأمور المشتبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا واضحا في حديث النعمان بن بشير قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لو أن الناس أخذوا بكل فتوى لأكلوا الحرام البيت لا أقول المشتبه لجرأة من يفتي اليوم في المشتبه بل حتى في الحرام البيت الا تعلمون أنه يفتى الناس اليوم بأخذ الربا وإعطائه بدعوى الحاجة والضرورة واستبيحت المحرمات وحصلت الجراه في الفتوى لكثير من الناس بل أصبحت بعض الفتاوى هي دعوة بين الصريحة للاكتتاب في الشركات ودعوة الناس إلى الإسهام فيها سبحان الله ليس على المفتي أكثر من أن يفتي الناس اما أن يدعو الناس لهذا هذا خطير الله ثم أصبح من يفتي بالأمس يتراجع عن الفتوى ويقول تبين لي وتبيني تخرج قوائم يقال هذه نقيه وبعد أن يكتتب الناس فيها تخرج قوائم أخرى وإذا بالنقي بالأمس دخل في المشتبه ثم بعد أيام يتبين أنه من الحرام البيّن هذا دليل على جرأة الناس أن يتكلموا بغير علم وأن يفتو الناس بغير بينه ولا يوجد عاقل اليوم يستطيع أن يفتي أن شركة أو مؤسسة ضخمة يقوم عليها الاف الرجال لا يعرف دينهم ولا أمانتهم ولا يعرف فقههم يستطيع أن يفتي أن ما تدخل هذه الشركة هو حلال بي وأن نشاطها حلال بي من الذي يستطيع أن يفتي بهذا؟ يستطيع الرجل بعد جهد جهيد أن يجد شريكا أمينا رجل واحد أما إذا كانوا ثلاثة يقل الحرص ويضعف فإذا كانوا عشرة رجال لربما أدخل بعضهم عليها الحرام أبو بكر كان يراقب رجلا واحدا كل يوم يسألهم من أين اكتسبت المال فمن الذي يستطيع إذا شارك رجلا أو استعمل رجلا أن يحاسبه في كل يوم فكيف بمن أودع ماله في شركات ضخمة يقوم عليها أناس لا يعرف مدى علمهم بالحلال والحرام ومدى حرصهم على المكاسب المباحة ومعروف أن كثير من الشركات ابترية اليوم حتى لو أن مكاسبها مباحة أنها تودع اموالها في بنوك تأخذ عليها فوائد وقد سألني بعض من يقوم على بعض الشركات بنفسه يقول إني أودع الأموال في بنوك كذا وكذا فما حكم راتبي هذا أمين الصندوق كما يقال او المسؤول عن الأموال في هذه الشركة يخبر عن واقع مع أن بعض هذه الشركات يفتن الناس بأنها مباحة وأنها لا شيء في الاكتتاب فيها فالذي أحبه لنفسي ولأخواني وكثيرا ما كررت هذا هو أن نتجنب الشركات هذه الضخمة والمشاركة فيها والاكتتاب فيها وأن يعرف الإنسان مدخله ومخرجه فيما يكتسب كيف يتخلص من هذه الأموال؟ تخلص منها هو بما أرشد الله عز وجل إليه فلكم رؤوس أموالكم فالإنسان يأخذ رأس ماله ويتخلص من المكاسب المحرمة أو المشتبهها طلبا لبراءة دينه نعم. قال من غلب على ظنك أنك إن أنفقت عليه صرفه في الحرام هل يعطى من هذا المال أم لا غلبت الظن معمول بها في الشرع فإذا غلب على ظنك أنك إذا أعطيت احدا مالا ينفقه في حرام فغلبت الظن معمول بها وقد سبق التفصيل في الفرق بين الشك والظن فالظن الغالب يعمل به وأما الشك فلا قيمة له فإذا شككت في أمر فالشك لا عبرة به بل اليقين مقدم وأما الظن فالظن الغالب يعمل به نعم ما المراد بحديث تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم الى اخره وهل يفهم منه تكفير من تعلق بالاشتغال بالدنيا ولما سمي عبدا هذا ورد في ذم هؤلاء اهل الحرص تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم المقصود حال هؤلاء وأنهم في تعاسة وفي عجز تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقس يعني أنه في عجز عن نفع نفع وفي تعاسة وإنما أطرق أنهم عباد لهذه الأشياء ليست العبودية الشركية وإنما المقصود هو السعي في طلبها فكأنه عابد لها وليس المقصود بهذا تكفير من استغل بهذه الأشياء وإنما المقصود ذمهم وأنه مذموم في طلبه لهذه الأشياء يقول لعبارة المصنف رحمه الله وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز هل يفهم من هذا أن الأصل عدم إحسان الظن بالناس وحبذا لو تحدثتم عن هذه المسألة بالتفصيل اولا ينبغي ان يفرق بين ان يقال الناس وبين ان يقال المسلم المسلم يزكيه دينه وإسلامه وعموم الناس اذا قيل الناس ليس ما يعلق باحكام الناس من حيث العموم كما يقال حسن الظن بالمسلمين فما يقال حسن الظن بالناس وإنما حسن الظن بالمسلم فعلى قدر العداله فانت تحسن الظن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه المؤمنون أو المسلمون فلاحظوا هنا أن المسلم تسلم منه ومن مكره وغدره والمؤمن تأمنه وتأمن من مكره وغدره فهنا درجة فوق درجة ولهذا أنت تحسن الظن في المؤمن بل لا ترجو منه إلا خيرا والمسلم أيضا تحسن الظن فيه بقدر ما عنده من الإسلام وأما إحسان الظن في عموم الناس من غير أن يتبين ما يدل على استقامه دين فهذا هو الذي هو نقص في أن يثق الإنسان في كل أحد وإنما ينظر في دين الرجل ومقياس الناس الدين الدين هو المقياس فإذا استقام الإنسان على دينه فهذا يتوازى مع نصحي للناس ومع حبه للخير الخير ومع حفظه للأمانة يقول هناك من يشترط في الأمور الدعوية مقابلا على عمله فهل يذم على فعله وهل هذا يدخل تحت الحرص على المذموم على المال هذا فيه تفصيل إذا كان لا يعمل للدعوة إلا من أجل المال فهذا مذموم وأما إذا كان رجل ليس له كسب ويأخذ شيئا يستعين به على حاله وعلى شأنه ليبقى في الدعوة وهذا غير مذموم لهذا قال العلماء في هذه المسألة فرق بين من يدعو ليأخذ ومن يأخذ ليدعو كذلك قيل في الحج من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج فالذي يكون قصده الدين ويأخذ شيئا يستعين به حتى يتفرغ لدعوته لأنه لو لم يأخذ شيئا لا اشتغل بالكسب فهذا إن شاء الله مأجور ولكن لا ينبغي أن تكون الدعوة مقايضة دائما لا يتكلم إلا بشيء ولا يلقي درسا إلا بمان فهذا يخشى عليه أن يدخل في الحرص المحرك أما إذا أخذ شيئا قال أنا اتفرغ لتعليم الناس ولو يؤمن لي شيء حتى استعين به وما كان يحرص. بحيث لو تأخر عنه يقول نوقف الدروس فإن هذا مذوم لكنه يأخذ شيء يستعين به على شأنه وأما إذا أغناه الله عن هذا فليس له أن يأخذ على الدعوة اجرا في الدنيا بل ينبغي له أن يطرب أجر الآخرة وهو أعظم وهذا من اليقين أن يكون بما عند الله يعني أعظم ثقة ويقينا بما في أيدي الناس ولهذا قيل في بعض الاعمال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فأجره على الله هذا أرجى ما يكون في الاعمال عندما يقال هذا أجره على الله كما قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يكفي المؤمن أن يبلغه هذا النص إلا الصوم فإنه لي وهذا لا يمكن أن يقاس بقياس ولهذا ما عند الله أعظم مما عند الناس يقول هذا السائل عن نفسه أنه عنده ساعة من المال فما حكم لباس الملابس الرثة وتلبيسها للأبناء خوفا من العين كل شر وفساد موجود فقد جاء الشرع بعلاجه فليس من دفع العين الوسوسة وترك اللباس وإنما تدفع العين بما دلت عليه النصوص من تحصين النفس والأبناء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الأبناء بالدعاء المأثور وكذلك بأن يحسن نفسه بالأدعي المأثورة وأما ترك اللباس من أجل العين فإلى أي حد إذا كان المقصود أنه ينظر إليه فالناس ينظرون إلى أي شيء والحاسد ينظر إلى كل شيء فلا ينبغي الإنسان أن يبالغ في ترك اللباس إلى حد يلبس ما لا يليق به ومن المروءه أن يلبس الإنسان ما يليق به وديننا دين وصل بين الغالي والجافي كثير من الناس ينحرف انحرافا كبيرا في المنهج متمسكا بشيء يظن أنه حق من أشكل عليه شيء فلينظر لهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الإسلام في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا من اللباس والأكل والشرب وإنما كان يلبس الغالي الثمن والطيب ويلبس ما دونه فما كان يتكلف شيئا فإذا الإنسان يسر له اللباس الطيب من غير مشقة ومن غير كلفه فلا باس. وإذا ايضا كان لا يجد لباس معين إلا بكلفة ومشقة فقد يكون التكلف في أن يبحث لباس يعز في أهل الزمان مثل بعض الناس الآن يريد أن يكون لباسه كما كان في عصور السلف وهذا ما امرنا به لأن الدين ما جاء بهذا وإنما جاء بهيئة اللباس للرجال والنساء وكذلك بنوعه بالنظر إلى نوعه كالذهب والحرير محرم على الذكور مباح للنساء وأما أن تكون هناك هيئة معينة يسعى إليها الإنسان فإن هذا لم يؤمر به مسافرون وصلوا إلى المدينة ويسألون يعني هل لهم حق في الجمع والقصر داخل المدينة أما القصر فيقصرون مدة, إقامهم مدة إقامتهم إذا كانت الإقامة لا تزيد عن أربعة أيام وإذا سمعوا النداء عليهم أن يصلوا في المساجد ويتموا صلاتهم خلف الإيمان فإذا فاتتهم صلاة الجماعة فلا بأس أن يقصروا في مدة القصر وهي أربعة أيام وهذا من باب الاحتياط أن لا يزيد في ذلك وأما الجمع فالصحيح أنه لا يكون إلا إذا جد السفر كان في الطريق أما إذا كانوا في مصر من الأمصار المدينة وغيرها فإنهم ليس لهم أن يجمعوا وإنما يقصروا الصروات في أوقاتها سائل يذكر أنه لا يطلب الشرف والشهرة ولكنه ابتلي بالعمل الخيري ونفع أهل الحي ثم اشتهر في حيه وترك الحي لأجل الشهرة ثم يسأل هل يرجع إلى حيه ويحرص على نفع الناس أم يبتعد عنهم هذه من المسائل المهمة التي يخطئ الناس في فهمه فرق بين الغنى وطلب المال والحرص عليه وبين الشهرة وبين طلب الشهرة كثير من أعمال البر يسحبها شهرة لهذا كان الإمام أحمد يقول ابتليت بالشهرة فهل ترك الدعوة هل ترك العلم هل ترك الجهاد ونشر العلم ما تركه فإذا إنسان فعل الخير وابتري بالشهره لا شك أن هذا ابتلاء أن هذا الأمر ابتلاء الشهرة السلف كانوا يشكون من هذا لكن هذا البلاء إنما يصحبه عمل خير إذا أخلص فيه النية لله عز وجل فعلى هذا السائل أن يرجع إلى ما كان عليه من الخير وأن ينفع أهل بلده أو الحي الذي فيه وإني انبه الأخوة على شيء مجرد عرفه الناس أن من فتح الله له بابا من أبواب الخير فلا يقلق على نفسه ويقول سأعود إليه يخشى أن يحرم هذا الأمر فالتوفيق من الله عز وجل من وفقه الله لي خير في مكان أو في زمن أو في شيء من الأشياء فعليه أن يحرس على هذا فإن بعض الناس يترك يقول سأعود ولا يعود أو يقول سأعمل في مكان آخر ولا يعمل فعليه أن يحرص على هذا الخير وأن يخلص النيه لله عز وجل في عمله ولا يبالي بكلام الناس إذا كان يريد الله عز وجل فلا يضره ما يقول الناس السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول يلاحظ على كثير من طلاب العلم الحرص الشديد على العلم والتقصير في جانب العبادة فهل من نصيحة توجه لهم؟ هذا من الخلل في المنهج لأن الحرص على العلم إنما يحمله الحرص على الدين ولا يمكن لرجل يكون حريصاً على دينه يحرص على العلم دون العمل بل إن الحرص على الدين يتفرع عنها الحرص على العلم والحرص على العمل والعلم ما هو إلا وسيلة والعمل غاية لهذا من استغل بالوسيلة وفرط في الغايه فهذا مذموك وبعض الطلبة وهذه أيضا من الأخطاء الشائعة يقول اتفرغ في وقت من الزمن لطلب العلم ثم بعد ذلك أعمل هذا خلق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون العلم ويتعلمون الإيمان فتعلموا القرآن وتعلموا معه الإيمان أنت اليوم تتعلم وفي اليوم نفسه تعمل ولا يمكن أن يعارض بين العلم والعمل بل إن العلم عين على العمل ومما يرسخ العلم العمل ومن أعظم أسباب الهداية والتوفيق والفقه العمل من يريد الله به خيرا يفقهه به واتقوا الله ويعلمكم الله تقوا الله عز وجل على أحد أو المفسرين في تفسير هذه الآية أن التقوى هنا من سبب للعلم اتقوا الله فإذا اتقيتم الله علمكم الله فتقوى الله عز وجل سبب للعلم فالله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبنا الجهاد في العلم في العمل فإذا جاهد العبد هداه الله عز وجل ومن الهداية توفيق للعلم والفهم وإلا فلا يرزق الفهم من طلب العلم للفخر أو للعلم لذاته دون العمل وإنما يرزق الفهم من طلب العلم ليعمل به هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على الله وسلم